بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بينا رسول ربي صلى الله عليه وسلم أنسار واجهين قولن كلمتا ودون بورين اندبر نمني بدان ربي كينا اومي شيطاني اقوما قاب بن مالك جلت رسول ربي بينا ما قونين شيطاني عقباء قبار عبتتني للا بي جدا النبي سيطانة هو النبي قنين أمور رسول ربي تتهمي صلى الله عليه وسلم يا أهل الجباجب جرين يا وره قجردني وره مكة اتباعني رسول اتباعي إسعافي وره إسواجين دينك كيسان قدريس اللي قابدني ما انجني إسني واللول رتي وليقلني جراني جران رسول ربي صلى الله عليه وسلم كني شيطاننا كانت مكان ساعة زبك جرمو جرمو جرمو جرمو أمتا تهيمن ما الجرمي الرسول دوبا لقه هي عدو ربي أما جرتاني سيف قبع بياه سيف مرتفة لتنين كا الرسول ربي إذا كان رسول المشركتون ججا شيطانا لقهانيه انفاني بيكاني جنانين انصارا كاقلا كا ديمة جرمي جلني تنين تهيمن أنصاري جاء الرسول أخنة الجنة سلفه جني قرا قرته في أن إساني قالوا لك إساني الرجرو قريش أفتى وعم بيه جروف لكن نرجع منكني ما الجنة عباد من عبادك جد رضي الله أنه أرضى كيروج بابا درة كاثنين أنصارا بر رسول ربي قرأت كفدي ما أن لولو في يوم كان ما ديمع فينا ما قرأت اللي لولو في قرتنى رسول ربي بين لما قوته كاثنين إن الاتهمة. إساساً توي أر الأعباتين إن يا رسول ربي هقانسي أرجعتك كنأتي. يوم ربك ثلاثة منا كنا تقربوا وسافكنا لكة الركافة نجد رسول ربي صلى الله عليه وسلم. الله كنا تين أجد من دم على كنا موضوع ايو كاواي رسول ربي والغه جراكنا بيته ان انسان بيسي يوجن والله اعلم شيطان ملل بيتن رادا غو اين قلتو هل قللبي ان يوكان ما وهيتو يفغو ارغي رسولافي جماعه كنا هيمي قريشي درتاه ور يثرب عبد الله بن ابي بن سالو كان قلنا وداف ديمته اي سوجن ها سيت مالف كرتني ولتقبمي ور سوجن ياد بنكا برباكتا تهوتاه تي لول اسنرتي بنايو جرني والسداكسا ولنها سوان عبد الله كنا وجي يا معشر الخزرج لنين عبد الله من ابي بن سالول دبسني برا ومن توجين دو في كوني واهله صاحبك محمدي أعربني كما في الله تهاتو. قصدي أربعة تجدو إنسانة تللهها كأو جب بنو تأكث إنسانة جد توجر نيججو. نو تيسنجار النججو ما نجدو لكن يو كدبي يسن قريش وانيسن تعتنب أيتنى يجرئني التعذيب أبدا الله بنبي بنسل الجد كان هذا جهتين جنان أه... والكثير أبته هماس ساران ما الجدا جد سنجت أنكم بات إلى جرين دببنكم كأرغموميتي توت تجارفني أه... جد شوت أكنك ايسن محمد ميتي odo gartani khayathriban jiraa dutaate hatta odo anu yesriban jiraa wa yani de mani, wal injiraachuu baadee haganattiimanitti wal sinjettan kan hanjjetan jireen dugaa dugaa jireen ni male jinnan hin beene wa moontoni dalagan halka yaani miree moonton oyisaniitin alqan deemani walgalte yoka islamumma isaniille hin beeku waligalani rasuula kanaille hin beeku inni muslimton ammo ااا أي... كأمة خنود جيران ورب يأتوا لعقبها كنا رفنيت نبي رسول ربي قالن قريني ساني وله ملاعلني ندب بن نجار بسن أقوم وأن تكون أركميني تفر رأسنججتشو كريشلة عبد الله بن وبي بن سهل وكان كيبلته لسانه يفر راجل تجتشو يصير لين قر لكن جداً إيه كم إيه هني إيه هو دفني أمبلة أسد اثنان كابود أفتح لكن وري يثريبها هلكن جرا Uma يو خا جرا بريرة توا أولي يو كا يو كان, كان, كان, كان, كان كنا دوبه وري يضرب عليهم في أتي هاتهوز أماني وقدرتى أني ومبروني ورا مكة نملة من مسلم توتر سعد من عبادتي في رضي الله أنه أرضى منذر من عمري فجود أرجاني جر لمعنكني نقباع نقباع نقبا زمن أما كان منذر بن سعد بن عبادا قبتن سيد خزرج كته نما جبارا سعد بن عبادا تكا كوني تكاه جرو إسرائيل نمل ستي كسه لكن ولكن مكة كوني قبني ثمن لفرة سارك سنجك سبحان الله دم بخطرة مسلم توني ورمك كا كمك عن كي ستي فن أبلس إساني كمؤمنا كثمن قال لفرة هركي في مكانه أكن مات اللالني يفر رأي تلثن واتركك في هندن دين Wado karii waatumsuufif dubbii kana kaaan warnimakkkaan jiruschuantaatee. Warni masshiriktootaa belamni sunni dugaman hojatae jeccaatu isaanii galaa Walkor namti rassuulaati fi warrra yasiri baalee tahe jetchu hakii qaa be kanee Hattaa rassu rabbiitu salallahu ahi wasal la bininschuoda jetchuu jara sadiii kanaatumsuuraaf. Kuni Rasul rabbi waii ye yeroo bee kan jechu. بيك رسول ربي صلى الله عليه وسلم حتى ايساي انتم سنه ريف ما هذه خبر قرانكم جبير بن مطعم ابن عدي نمني جدام وفي حارث بن حرب ابن اميه نمني جدام وراء ويتسعدين كنتم ميل الفرح كيف مرغي سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه ويتى جبيري ف نقدي دافياا نمني nigdi yo ka gallin isani yo ka warisa wajiya madinati isa biyduri shifta kharaat wal namni kara jarxana dabar saadi ibn ubaadati eegana jarri kun agarraanin jubayri fi harifin kun fi harka isafuran saadi ibn ubaada halakana garagartani ansaraat ifraagale eh halakana madina galanjecchu umman kunni سعد الله هي رأ جرها ركابهيتين كناف أقرأ رسول رب سلم الله عليه وسلم اذا هذه عنا جدته أمته كان عن غير بودا كباه رسول الله درا رسول دون قدرين سحاب قبئ سنين هجران درا أكاثا سحابا نتديما درس ترفت رتي لعل إن شاء الله تعالى وجزاكم الله خيرا